الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته ما زال الحديث أيها الأحبة متصلا بهذه الآية الكريمة من سورة البقرة هذا المثل المضروب لمن ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر بعد أنها عن إبطال الصدقات بالمن والأذى يا أيها الذين آمنوا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 الليلة في ذكر ما بقي من ذلك وكان آخر ما تحدثنا عن أن هذا المن والأذى قد يكون صادرا من الأفراد المنفقين وقد يكون ذلك صادرا من مؤسسة تقدم قذلا وإنفاقا وصدقات قد يكون هذا موجها لأفراد وقد يكون موجها أيضا إلى جمعيات ومؤسسات كل ذلك داخل في هذه الآية لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وهنا خص الصدقات بالمن والأذى لربما كان ذلك لمعنى وهو أن وقعه أشد لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى وذلك أن هذا المعطى هذا المحتاج هذا المنكسر القلب لا يحتاج إلى مزيد من الإرهاق والإذلال يكفيه ذل الحاجح وإلا فإن البذل أيضاً بالعلم والرأي والجاه وما أشبه ذلك لا يصح معه المن والأذى هذا في الصدقات لكن أيضاً المن والأذى مذموم الذي ينفق علمه ويمن على الناس ويؤذيهم فهذا أيضاً لا يصح كذلك الذي يقدم مشورة للناس يقدم لهم رأيا ويمن عليهم ويؤذيهم وكذلك الذي يبذل جاهه بالشفاعات يقصده الناس لهذا فيمن عليهم ويقول أنا الذي شفعت لك في كذا أنا السبب في دخولك في هذه المدرسة أو الجامعة أو الوظيفة أو نحو ذلك فهذا لا يصح أو يشفع له ويسمعه من الكلام ما يجرح معه مشاعره فهذا لا ينساها تبقى عالقة في ذهنه يتأذى بمثل هذا الكلام فينبغي على انسان أن يبذل وينفق إن كان من أهل المال أو كان من أهل الرأي أو كان من أهل الجاه أو كان من أهل العلم أن يبذل غير من ولا أذى ولهذا فإن في قوله تبارك وتعالى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى الاخره خير لك من الأولى ألم يجدك يتيما فأوى، وجدك ضالًا فهدا، وجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيما هذا الأول. ألم يجدك يتيمًا فأوى، فلا تقهر. وجدك ضالًا فهدا، أما السائل فلا تنهر. السائل يدخل فيه السائل الذي يسأل المال يكفيه ذل الحاجه ويدخل فيه الذي يسأل عن العلم ولا يحتاج إلى زجر ونهر أو إغلاق السماعة كما يقال في وجهه أو نحو ذلك، وإنما يرد بي الرد اللائق واحترام مشاعر الآخرين وسد حاجاتهم وما إلى ذلك فإن لم يستطع تلطف بالاعتذار لكن أن ينهر وأما السائلة فلا تنهر يدخل فيه هذا وهذا على ما ذكره جماعة من أهل العلم هذا بالإضافة إلى معنى آخر وهو أن المن يكون مذموما من قبل العبد إذا صدر عنه لأن المنة لله وحده فهو الذي أعطاه وهو الذي أولاه وهو الذي وفقه وهو الذي هداه وهو الذي أعانه على نفسه هو الذي يثيبه فلا يصلح المن إلا لله قل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان فالمنة لله وحده ليس للإنسان أن يمن على عباد الله تبارك وتعالى ويقول أنا وقفت معكم أنا أعطيتكم أنا كنت عضدا لكم أنحو ذلك هذا لا يليق وإنما يبذل الإحسان وينصح فالمنة لله وحده فإذا صدر شيء من ذلك من المخلوقين فإن هذا لا يليق بحالة من الأحوال ويكون نقصا فيه ويكون سببا لذهاب الأجر وبل يكون أيضا سببا للوزر لأن هذا من الأعمال السيئة التي يعاقب الإنسان عليها فهذا المان كأنه يستعبد الآخرين ويذل الآخرين بهذه العطية وهذا الإحسان وهو فضل من الله تبارك وتعالى وكيف يمن عليهم بذلك؟ كذلك يؤخذ من هذه الآية في قوله كالذي ينفق ما له رئاء الناس وقد تكلمت على هذا المعنى على هذا المثل تفصيلا في بعض السنوات في رمضان في شرح الأمثال المضروبة بالقرآن ولكن نحن هنا نذكر بعض الهدايات والمعاني والفوائد المستخرجة من هذه الآيات الذي ينفق ماله رئاء رياء الناس هذا يحتمل أن يكون المعنى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كإبطال الذي ينفق ماله رئاء رياء الناس فهذا بيان لكون المن والأذى مبطلان للصدقة كما أن النفاق والرياء يبطلان الصدقة فهذا معنى المعنى الثاني أو الاحتمال الثاني أن يكون المعنى هكذا لا تبطلوا صدقاتكم مماثلين الذي ينفق ما له رئاء الناس لا تكون كالذي ينفق ما له رئاء الناس فهو نهي عن مشابهتهم فإن ذلك من صفاتهم وأخلاقهم أن المرائين أن الذين لا يريدون ما عند الله تبارك وتعالى يصدر عنهم من الرعونات ما يكون من هذا القبيل المن والأذى لأنه لا يرجو ما عند الله تبارك وتعالى فهذا تقبيح لهذا الفعل حيث شبه المن والأذى بذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس والجامع المشترك هو البطلان هذا يبطل عمله وهذا يبطل عمله وهذا تبطل صدقته وبذله وهذا تبطل صدقته وبذله ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا يشعر أن هذا الذي يمن ويؤذي أن ذلك إنما كان لنقص في إيمانه بالله واليوم الآخر ولو كان يؤمن إيمانا كاملا بالله واليوم الآخر لكان في غاية الاحتساب وأبعد ما يكون عن هذه الأوصاف المذمومة وكثيرا ما يذكر الإيمان باليوم الآخر مع الإيمان بالله باعتبار أن الإيمان باليوم الآخر هو الدافع والمحرك للامتثال فالذي لا يرجو لقاء الله تبارك وتعالى ولا الجزاء ولا الحساب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 يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاداء كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فهذا الذي في سوره البقره هو المنفق هو العامل هو الباذل هو المتصدق فضرب المثل له فهنا جاء تقديم نفي قدرته لا يقدرون مما كسبوا على شيء في ايه إبراهيم المثل للعمل مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم يعني مثل أعمال الذين كفروا بربهم ومن هنا قال لا يقدرون مما كسبوا على شيء وفي سورة البقرة لا يقدرون على شيء مما كسبوا فهذا في سورة البقرة يتعلق بالعاملين فهم لا يقدرون على شيء مما كسبوا هنا المثل مضروب للأعمال في سورة إبراهيم لا يقدرون مما كسبوا فقدم الكسب الذي هو العمل لأن المثل مضروب للعمل والله تعالى أعلم كذلك أيضا يؤخذ من هذه الآية حينما قال الله عز وجل فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدة هكذا القلوب المغفرة من الإخلاص والأعمال التي تفتقر إلى النيات والمقاصد الصحيحة هذه لا تنبت قبولا عند الله تبارك وتعالى ولا قبولا عند الخلق هذه كهذا المثل كالحجر المكسوب التراب فهذا لا يخرج زرعا كذلك هذه النفقات التي يبذلها الإنسان ليس له فيها نية صالحة فإن ذلك يذهب هباء لا يجد صاحبه ثوابه وأجره عند الله تبارك وتعالى فليس له عائدة وقل مثل ذلك أيها الأحبة في. النفقات المتنوعة غير المال انفاق العلم بذل العلم الخطيب حينما يقف على المنبر ويتكلم هذا الذي يكتب ويغرد وذاك الذي لربما يرعى الفقراء أو الأيتام أو غير ذلك وهذا الذي يذهب ويجي ويسافر في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى إن لم يكن لهم نية فإن هذه الأعمال والمزاولات والكلمات لا تجاوز الأفواح لا تصل إلى القلوب فلا تورث ثمره ولذلك لا تجد النفع أبدا يحصل من جرائها لا ينتفع الناس بها يسمعون الخطيب ويخرجون كما دخلوا هذا الإنسان الذي يذهب ويقدم برامج لربما كثيرة هنا وهناك ويسافر ولربما في قنوات وسائل تواصل ونحو ذلك ويكتب وتغريدات كثيرة في اليوم والليلة سيل من التغريدات عديمة التأثير قد تشاهد برنامجا طويلا في قناة فضائية يتكلم بكلام صحيح ولكن إذا نظرت إلى التأثير لا يصل إلى القلوب لماذا؟ قد يكون الخلل والله أعلم قد يكون الخلل في النية إذا لم تصح المقاصد أيها الأحبة مهما بذل من الأموال ومهما أقيم من المشروعات ومهما قيل من المحابرات ومهما ألقي من الخطب والبرامج فإن مثل هذا لا يكون له ثمره هي أعمال كثيرة كالطبل صوته له الضجيج لكن مجوف مجوف خاوي لا أثر ولا نفع ولا عائدة صلى الله العافية فهنا في هذه الآية فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا فشبه إنفاق الأموال رياء بالتراب الذي يوضع على الصخر الأملس فيأتي المطر الغزير فيذهب به فلا يبقى له أثر وترجع الأمور على حقائقها وتذهب عائدة هذه إن فقه ويدهب مال هذا الإنسان الذي بذله وما حصله من مدح وثناء وإطراء كل ذلك يتلاشى ويذهب أدراج الرياح وكما في الحديث وقد قيل وتاملوا أيها الأحبة تاملوا عبر القرون الماضية على تطاول الزمان ولائك الذين عملوا من أجل أن يحصلوا شيئا من المدح والثناء والإطراء ماذا بقي لهم من هذا ذهب وذهب مدحهم وإطراءهم ولم يبقى إلا الحقائق والأعمال الصالحة أو الأعمال السيئة لكن أهل الأعمال الخالصه لله تبارك وتعالى بقيت أعمالهم مذخورة ومرصودة وبقي نفعها وقد بقيت بعض الأوقاف منذ أكثر من 1400 من السنين بقيت إلى اليوم وهذا لإخلاص أصحابها والله تعالى أعلم قد تكون كلمة بسيطة يقولها إنسان بنية صالحة يقع لها من الأثر ما لا يقادر قدره وقد يكون كلام كثير ولربما تكتب مجلدات ولكن من غير نية هي لا تتجاوز لربما أن أخرجتها ولفظتها هذه المطابع فولدت ميتة وهكذا فعلى كل حال هذا حال هذا الباذر هذا المنفق كذاك الحارث على الصفوان الذي يضع بذره على حجر صلد عليه شيء من التراب ثم بعد ذلك يأتي الوابل فيزيل ذلك جميعا لأن ذلك ليس موضعا للإنبات وهكذا أيها الأحبة الأعمال والنفقات التي تكون بلا قصد ولا نية فمثله يعني كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله مثل هذا أذا أقرب ما ذكر بعده والضمير يعود إلى أقرب مذكور وكذلك هو مفرد مثله وذلك تشبيه لهذا المنافق في إنفاقه وبذله وعطائه كذلك يؤخذ من هذه الآية أو أن هذا أيضا يحتمل فمثله أن يعود على المان المؤذي يا الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله مثل المن المؤذي كمثل صفوان عليه تراب والأقرب أن ذلك يرجع للمرائي وذكر هذا للمن من أجل التنفير عن المني والأذى لأن ذلك يصير في النهاية والغاية إلى حال كحال ذلك المرائي الذي ذهب أجره وعمله لفساد قصده والله تعالى أعلم ولاحظ فمثله كمثل صفوان, صفوان كما ذكرنا الحجارة الملساء لكن هذا البناء صفوان على وزن فعلا يدل على الشده والغلظة للمبالغة لأن هذا الوزن يدل على الامتلاء كما يقال غضبان جوعان عطشان، ونحو ذلك ولهذا قيل بأن الرحمن أبلغ من الرحيم والله تعالى أعلم فهذه حجارة في غاية الصلابة لا تنصدع ولا تتحرك بالإنبات كذلك ضرب هذا المثل كالذي ينفق ما له رئاء الناس في إثبات القياس فهذه التشبيهات والتمثيلات كما هو معلوم هي من دلائل القياس كما يذكره الأصوليون فهذه الأمثال المضروبة هي أقيسة في حقيقة الأمر المقصود بها الاعتبار وكذلك أيضا هؤلاء الذين يكونون بهذه الصفة لا يقدرون على شيء مما كسبوا هذا يدل على تحسر الإنسان حينما يفوته مطلوبه من الأجر وعائدة هذا العمل لا يقدر على شيء من ذلك في أحوج الأوقات إليه وكما سيأتي في مثل آخر قريبا إن شاء الله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة فهذا يدل على حال أيضا من الحسرات حيث تذهب الأعمال في أوقات الحاجة الشديدة إليها كذلك أيضا والله لا يهدي القوم الكافرين المثل ضرب للمنافقين لأنه قال كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فهذا في المنافق الذي لا يؤمن بالله وليس كل مرائي لا يؤمن بالله واليوم الآخر لكن هذا في أسوأ أحوال المنافقين وأحط الدركات في مراتبهم فمثل هذا حينما جاء التعقيب الله لا يهدي القوم الكافرين يدل على أن المنافق كافر والله لا يهدي القوم الكافرين وهذا يدل أيضا على أن الكفر من أسباب منع الهداية وكذلك أيضا المن والأذى ليس من صفات أهل الإيمان كما ذكرنا في أول الآية في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم فالإيمان يقتضي خلاف ذلك هنا في آخرها والله لا يهدي القوم الكافرين هذه الأعمال ليست من أعمال أهل الإيمان وليس ذلك يعني أن الذي يمن أو يؤذي بصدقته أو يرائي أنه يكون كافرا لا ليس هذا هو المراد كما هو معلوم ولكن قد يكون في الإنسان شعبه من شعب النفاق وهو مؤمن وقد يكون فيه شعبه من شعب الجاهلية وهو مؤمن وقد يكون فيه شعبة من شعب الكفر وهو مؤمن والله تعالى أعلم وصلى الله على النبي محمد وآل إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم هذا ذكرنا مرارا المتصدق الذي يطلب الدعاء في كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكر فهذا الذي ينتظر الدعاء من الآخرين أو يطلب منهم يقول ادعو لي هذا انتظر منهم الجزاء وإذا قال الإنسان لمن أحسن إليه جزاك الله خيرا يكون قد وفى بمكافأته ولهذا ذكرت قول عائشة رضي الله عنها للخادم حينما تبعث بالصدقة انظروا ما يقولون يعني من أجل أن يقال لهم مثل ذلك فإذا قالوا جزاكم الله خيرا تقول بل أنتم جزاكم الله خيرا لئلا يكافأ فكيف يطلب منهم الدعاء يعطيهم يقول دعو لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا هذا الشعار الكبير في الإنفاق إنفاق الأموال وكذلك في الإحسان إلى الناس أي نوع من أنواع الإحسان والله أعلم نعم. نعم. يقول الحديث لا يدخل الجنة منان من هل معنى ذلك أنه لا يدخل مطلقا الجواب لا لأن النصوص تجمع مع بعضها بمعنى أنه لا يدخل الجنة حتى يمحص من هذا الإثم من هذا الجرم ثم يدخل الجنة بعد ذلك مثل قوله لا يدخل الجنة قاطع يعني حتى يمحص أو يتجاوز الله عنه أو يكون شفاعة أو نحو ذلك وقد يكون له مصائب مكفرة يعني الوعيد العام لا يتنزل على الأفراد قد يكون الإنسان حسنات عظيمة ماحية قد يكون له مصائب مكفرة تقع وقد يكون هناك شفاعة وقد يغفر الله عز وجل للعبد والله أعلم نعم يعثم بالمني والأذى فلا يزول إيمانه بسبب ذلك، لكن يذهب أجر الصدقة. قياس، ها؟ قياس الأثر. أي قياس الأثر؟ صحيح؟ أي. نعم. أنا قلت بأن هذا ليس على إطلاقه، يعني هناك أعمال يقاس فيها الأثر مثل البرامج التعليمية، برامج تدريبية، برامج توعية في قضايا صحية، في قضايا الزواج، هناك أشياء تتعلق بمكافحة مثلا الفقر، دعم الأسر المنتجة. وما أشبه ذلك تشجيع الشباب على الزواج، ونحن ذلك نقيس الأثر، قل عدد العنوس، قل عدد الفقراء، التوعية في أشياء صحية معينة، قلت الأمراض الفلانية، نقيس الأثر. لكن أدعو إلى الله، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، الدعوة إلى الله هكذا يأتي النبي وليس معه أحد، فالهداية في يد الله عز وجل، فهذا لا نستطيع أن نقول والله هذه البرامج الدعوية اللي قدمناها نريد أن نقيس الأثر، كم واحد ارتقى إيمانه؟ كيف نعرف ان نرتقى ايمانا هذه قل... قصية قلبية يعني بينه وبين الله كم واحد اهتدى حتى لو كانت دعوة إلى غير المسلمين للكفار كيف نستطيع أن نقول والله كم واحد أسلم حتى نقيس الأثر؟ لا يجب البلاغ يعني هذه القضية مطلوبة شرعا أن نبلغ دين الله هذا مطلب اهتدوا استقاموا ليس عليك هداهم الجواب جاء من رب العالمين ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء نحن علينا أن نبلغ دين الله أن ننشر الحق أن نقيم الحج على الخلق استجابوا ما استجابوا هذا عند الله عز وجل ليس عندنا فهنا لا يقاس الأثر ولا نطالب الآخرين بقياس الأثر لكن مطالبهم بقياس الأثر كما قلت في الأشياء الأخرى التي يمكن أن يقاس الأثر فيها تقل لي والله برنامج لتصحيح مثلا مهارات لغوية نقيس الأثر ننظر نقول اكتب هذه القطعة اكتب هذا الكلام اللي املي عليك ننظر الأخطاء الإملائية واللغوية النحوية كذا ننظر الأخطاء اللي... لا باس نقيس الأثر علمناهم اللغة استقام اللسان قم تكلم قم اخطب علمنا هؤلاء الناس أحكام الطهارة أحكام الصلاة أحكام الصيام أحكام الزكاة أحكام... نقيس الأثر نجريهم اختبار لا اشكال في هذا لكن الهداية استجابة القلوب هذا لسنا مطالبين ولا نلتفت إلى مثل هذا في نفقاتنا كم واحد أسلم كم واحد تاب كم واحد اهتدى كم واحد ارتقى إيمانه هذه الأشياء ليست إلينا ليس عليك هداهم ابذل الوقت والجهد والمال ولو لم يستجب أحد فأنت في عمل من أشرف الأعمال حتى لو كانت البيئات مختلفة لا بس هذه قضايا مدركة لأول وحلح يجدها الإنسان حينما يقوم ويعمل وويل آخره يقضي في ذلك سنوات ثم لا يجد أثرا يذكر ويجد بيئة أخرى أكثر استجابة ينتقل إليها لا إشكال في هذا كالأرض الزرع الحرف ينتقل إلى أرض خصبة هذا لا إشكال فيه وأن النبي صلى الله عليه وسلم انتقل إلى الطائف ثم رجع إلى مكة ثم انتقل إلى المدينة هذا لا إشكال يبحث عن أرض يمكن أن تقبل دعوته هذا لا إشكال فيه لكن حينما نقول بأننا نريد أن نقيس الأثر وفق معطيات إدارية معينة ونحو ذلك ثم بعد ذلك نحدد أن هؤلاء الذين يعملون أنهم نجحوا أو فشلوا هذا لا يصح الحكم عليهم بذلك لأن الاستجابة هذه عند الله عز وجل هو الذي يهدي القلوب إلى الحق وهو الذي يوفق الاستجابة للحق ليس إلينا لكن الناس يبذل الأسباب الخطيب هؤلاء الناس ماذا تأثروا بهذه الخطب بهذه الخطب سنوات هذا ليس إلينا لكن على الخطيب أن يبذل الجهد وأن يحضر من الجمعة إلى الجمعة ما هو يحضر صبح الجمعة لا من الجمعة إلى الجمعة يحضر الخطبة هذا الناس يجون اغتسلوا وتهيئوا وجابوا أولادهم وحضروا واقفين على الأبواب ولو جاء أفضل محاضر لربما لا يمتلين نص المسجد وجاءوا لربما لا يحسن قراءة الورقة مع احترامي للجميع أحيانا بعض الخطبة قد يطبعها من أحد المواقع ولا حتى يحسن قراءتها قراءة فيها أخطاء تقلب المعاني. هذه مشكلة يا أخي احترام الناس احترام الموجودين احترام عقولهم تقدم لهم مادة متعوب عليها خطبة متعوب عليها تبذل فيها جهدك تحرص تقضي وقتك فيها أما ان يكون هكذا الناس يتعامل معهم كانهم لا شيء هذا ما يصح يبذل جهد فإذا ما حصل نفع إلى الله المشتك هل نقول هنا يقفل المسجد ما يصلى فيه جمعة لا هذه قضية شرعية كذلك تبليغ الدعوة إلى الناس هذه قضية شرعية أين إيه. الوابل هو المطر الكثير الشديد. كما في الآية الأخرى أصابها وابل فأتت أكلها لها بعفين. فإلا مصيبها وابل فطل. والطل والمطر الخفيف مثل الرذاذ على قول الجمهور من المفسرين. هذا معنى الوابل في لواك العرب. يعني الوابل هذا المطر الشديد هو الذي يزيل التراب الذي العالق على الصفوان. لكن الرذاذ لا يزيله. طل مطر الخفيف. طيب. تفضل. أنا أقول هذا أكمل إذا قال لك شكر الله لك جزاك الله خير عطيته أحسن لي قل أنت جزاك الله خير وبارك الله فيك هذا أحسن لا يكون قد كافاك على هذه العطية ولا يلزم هذا ليس بلازم لكن إذا كنت تطلب الكمال فهذا أكمل الله أعلم سلام الله أعلم